بل بدا لهم ما كانوا يصفون من قبل ولو مدوا لعادوا, ولو مدوا لعادوا لما نموا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته حتى إذا جاءتهم الساعة فغوتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن الضالين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبتوا رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهن نصرنا ولا مبدل لك دلاء الله ولقد جاءك من نبي المرسلين وإن كان كبر عليك إعرابه